يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أن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 وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطين كهيئة الطِّيَرِ كَهَيَأَةِ الطِّيَرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طِيَرًا بِإِذْنِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبَرَ صَبِ إِذْنِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ وَإِذْ كَفَفَتُ بَنِي اذ بالبينات إذ جاءتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمن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 من السماء قال اتقوا الله إن مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونبون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا ما أيدت من السماء تكون لنا تكون لنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني بَلَا بل أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا وقال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وام يا من دون الله قال سبحانا قال سبحانا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 لا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علا وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ لِكُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 شهيدا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن توفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم يرفع الصالحين صدقهم قال الله هذا يوم يفع الصادقين صدقهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذالك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير